صبرا اخي اذا الم بلاء فالصابرون على الهدى مناء صبرا اخي على قضاء نازل فهو امتحان ليس عنه غناء صبرا اخي على قضاء نازل فهو امتحانٌ لي سعه غناءو إن الشدائد يا أخي محنٌ لنا فيبين منا الجلد والضعفاء كم متعنس الخلق خلال بفرجةٍ لكنها عقت المضيق هباؤه كم معدن يرضيك منه بريقه فتميزه النيران وهي جلاؤه كم معدن يرضيك منه بريقه فتميزه النيران وهي جلاؤه صبرا اخي اذا الم بلاء فالصابرون على ال هداء مناه صبرا اخي على قضاء نازل فهو امتحان ليس عنه غناء صبرا اخي على قضاء نازل فهو امتحان ليس عنه غناه ولقد عهدتك يا اخانا مؤمنا والمؤمنون لهم سنا وسناء اولست تملك يا اخي عقيده مِن نُورِهَا تَتَبَدَّدُ الظُّلْمَاءُ أَوَلَسْتَ تَقْبِسُ مِنْ شُعَاعِ مُحَمَّدٍ فَمُحَمَّدٌ شَمْسٌ لَنَا وَضّاءُ أَوَلَسْتَ تَقْبِسُ مِنْ شُعَاعِ مُحَمَّدٍ فَمُحَمَّدٌ شَمْسٌ لَنَا وَضّاءُ صبرا اخي اذا الم بلاء فالصابرون على الهداء مناء صبرا اخي على قضاء نازل فهو امتحان ليس عنه غناء صبرا اخي على قضاء نازل فهو امتحان ليس عنه غداو هذا بلال شامخ بسجوده وابن الاراد ومصعب واماء واصحابه كثر تحدى صبرهم كل الاظاف لتشهد الصحراء حمل الرساله مؤمنين بانها طب الحياه فليس بعده دواء حمل الرساله مؤمنين بانها طب الحياه فليس بعده دواء صبرا اخي اذا الم بلاء فالصابرون على ال غداه مناء صبرا اخي على قضاء النازل فهو امتحان ليس عنه غناء صبرا اخي على قضاء النازل فهو امتحان ليس عنه غداه